وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضْبٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ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 تِبْيَايَتِن إِن كُنْتَ مِن الصَّادِقِينَ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِذْبٌ وَلَكُمْ شِذْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ وَلَا تَنْسَوُهَا بِسُوءٍ إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فعقروها فاصبحون ذمب فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم